استنارا ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تظنون فلما جاءها نودى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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَاللَّامُ دَبِّرَ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلَّا مَعْضَلَ مَثُمَ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 انه عذاب شديدا او لا اذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير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 فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كَفَرَ فإن ربي غني كريم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 فابتنا به حدائق ذات بهجه ما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 إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه له دو ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.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 الناس كانوا بآياتنا لا وَيَوْمَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء